عن أبي وريرة رضي الله عنه قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في العرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه أو تخفوه يحاسبكم به الله الآية اشتد ذلك على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا اي رسول الله كلفنا من الاعمال ما نطيق الصلاه والجهاد والصيام والصدقه وقد انزلت عليك هذه الايه ولا نطيقها ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتريدون ان تقولوا كما قال اهل الكتابين من قبلكم سمعنا واعصينا بل قولوا سمعنا واعطانا غفرانك ربنا واليك المصير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 لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فلما فعلوا ذلك نسخ نسخها الله تعالى فأنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال نعم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته كما حملته ألا الذين من قبلنا قال نعم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال نعم وأفو عنا واغفر لنا ورحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال نعم رواه السني الله الرحمن الرحيم سبق الكلام على أول هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأن الصحابة لما أنزل الله تعالى قوله لما أنزل الله تبارك وتعالى قوله إن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله جاتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجثوا على الركب وقالوا أي رسول الله كلفنا من العمل ما نطيق الصلاة والجهاد والصيام والصدقة وقد أنزل الله عليك هذه الآية يعني قوله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تفوه يحاسبكم به الله ونحن لا نطيقه فقال النبي عليه الصلاة والسلام اتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا هذا الاستتهام للانكار يعني ينكر عليهم ان يقولوا مثل هذا القول ولكن قولوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير فلما قالوا هذا ولانت لها نفوسهم وذلت لها ألسنتهم أنزل الله بعدها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون يعني والمؤمنون آمن كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وعطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فبين الله عز وجل في هذه الآية الثناء عليه على رسوله وعلى المؤمنين بأنهم قالوا سمعنا وعطعنا غفانك ربنا وإليك مصير ثم أنزل الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما ابتسبت فالذي ليس في وسع الإنسان فإن لا يكلفه الله به ولا حرج عليه فيه مثل الوساوس التي تهجم على القلب ولكن الإنسان لا يركن إليها ولا يصدق بها ولا يرفع بها رأسا فإنها لا تضر لأن هذه ليست داخلة في وسعه والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قد يحدث الشيطان الإنسان في نفسه عن أمور فضيعة فظيعه فظيعه عظيمه ولكن إذا أعرض عنها واستعاذ بالله من الشيطان ومنها زالتها. لا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال نعم يعني قال الله نعم لا, أخ... لا أؤاخذكم إن نسيتم وأخطأتم ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا قال نعم ولهذا قال الله تعالى في وصف رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ويضع عنهم إسره والأغلال التي كانت عليهم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال الله نعم ولهذا لا يكلف الله تعالى في شرعه ما لا يطيقه الإنسان بل إذا عجز عن الشيء انتقل إلى بدله إن كان له بدل أو سقط عنه إن لم يكن له بدل أما أن يكلف ما لا طاقة له به فإن الله تعالى قال هنا نعم يعني لا احملكم ما لا طاقة لكم به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال الله نعم فيعفو الله عنا ويغفر لنا ويرحمنا هذه ثلاث كلمات كل كلمه لا معنى واعف عنا يعني تقصيرنا في الواجب واغفر لنا يعني انتهاكنا للمحرم وارحمنا يعني وفقنا للعمل الصالح فالإنسان إما أن يترك واجبا أو يفعل محرما ترك الواجب ما إذا وقال اعفو عنا اعفو عنا ما قصرنا فيه من الواجب أو يفعل محرما فيقول اغفر لنا يعني ما اقترفناه من الذنوب أو يطلب تثبيتا وتأهيدا وتنشيطا على الخير في قوله وارحمه فهذه ثلاث كلمات كل كلمة لها معنى وعفواننا وعفر لنا وارحمنا أنت مولانا أي متولي أمورنا في الدنيا والآخرة فتولنا في الدنيا وانصرنا على القوم الكافرين انصرنا على القوم الكافرين قد يتبادل الإنسان أن المراد أعداءنا من الكفار أن المراد أعداءنا من الكفار ولكنه أعم حتى يتناول الانتصار على الشيطان لأن الشيطان رأس الكافرين إذا نستفيد من هذه الايه الكريمة الأخيرة أن الله سبحانه وتعالى لا يحملنا ما لا طاقة لنا به ولا يكلفنا لا وسعنا وأن الوساوس التي تجول في صدورنا إذا لم نركن إليها ولم نطمئن إليها ولم نأخذ بها فإنها لا تضر والله موفق قال رحمه الله تعالى باب في النهي عن البدع ومحدثات الأمور قال الله تعالى فماذا بعد الحق الا الضلال وقال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول أي الكتاب والسنة وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني فاتبعوني يحذبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والآيات في الباب كثيرة, كثيرة معلومة قال المؤلي الله تعالى باب النهي عن البدع ومحتفات الأمور البدع هي الأشياء التي يبتدعها الإنسان هذا هو ما في اللغة العربية ومنه قوله تعالى بديع السماوات والأرض أي خالقهما على غير مثال سبق يعني لم يسبق لهما نظيف بل ابتدعهما وأنشاهما اولا والبدعة في الشرع كل من تعبد لله سبحانه وتعالى بغير ما شرع عقيدة أو قولا أو فعلا فمن تعبد لله بغير ما شرعه الله من عقيدة أو قول أو فعل فهو مبتدع فإذا أحده ننسى عقيده في أسماء الله وصفاته مثلا فهو مبتدع أو قال قولا لم يشعه الله ورسوله فهو مبتدع أو فعل فعلا لم يشعه الله ورسوله فهو مبتدع والي ان أن الإنسان المبتدع يقع في محاذير كثيرة اولا انما أن ما ابتدعه فهو ضلال ما ابتدعه فهو ضلال بنص القران والسنه وذلك ان ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو الحق وقد قال الله تعالى فماذا بعد الحق الا الضلال هذا دليل القران السنه قوله تعالى كل قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعه ضلاله كل بدعه ضلاله ومعلوم ان المؤمن لا يختار أن يتبع طريق الضالين الذين يتفرأوا منهم المصلي في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثانيا أن في البدعة خروج أن في البدعة خروجا عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فمن ابتدع بدعة يتعبد لله بها فقد خرج عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرعه فيكون خارجا عن شرعة, عن شرعة الله فيما ابتدعه الثالث أن هذه البدعة التي ابتدعها تنافي تحقيق شهادة أن محمد رسول الله، لأن من حقق شهادة أن محمد رسول الله، فإنه لا يخرج عن التعبد بما جاء به بل يلتزم شريعته ولا يتجاوزها ولا يقصر عنها، فمن قصر في الشريعة أو زاد فيها فقد قصر في اتباعه إما بنقص أو بزيادة. وحينئذ لا يحقق شهادة أن محمد رسول الله الرابع أو الخامس الرابع أن مضمون البدعة الطعن في الإسلام فإن الذي يبتدع تتضمن بدعته أن الإسلام لم يكمل وأنه كمل الإسلام بهذه البدعة وقد قال الله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم وأطمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فيقال لهذا المبتدع أنت الآن أتيت بشريعة غير التي كمل عليه الإسلام وهذا يتضمن الطعن في الإسلام وإن لم تطعن به بلسانك لكن طعنت فيه بفعلك أين أين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أين الصحابة عن هذه العبادة التي ابتدعتها، اهم في جهل منها، أم في تقصير عنها؟ إذا هذا يكون طعنا في الشريعة الإسلامية. الخامس أنه يتضمن الطعن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن هذه البدعة التي زعمت أنها عبادة، إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بها، وحينئذ يكون جاهلا وإما ان يكون قد علم بها ولكن كتمها وحينئذ يكون كاتما للرسالة أو لبعضها وهذا خطير جدا السادس أن البدعة تتضمن تفريق الأمة الإسلامية لأن الأمة الإسلامية إذا فتح الباب لها في البدع صار هذا يبتدع شيئاً, يبتدع شيئا وهذا يبتدع شيئا وهذا يبتدع شيئا كما هو الواقع الآن فتكون الأمة الإسلامية كل حزب منها بما لديه فرح كل حزب بما لديه فرحون كل حزب يقول الحق معه والضلال مع الآخر وقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئه فلا يبزى إلا مثلها وهم وهم لا يظلمون فإذا صار الناس يبتدعون البدع تفرقوا وصار كل واحد يقول الحق معي وفلان طال مقصر ويرميه بالكذب والبهتان وسوء القصد وما أشبه ذلك ونضرب لهذا مثلا أولئك الذين ابتدعوا عيد ميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام وصاروا يحتفلون بما يدعون أنه, أنه اليوم الذي ولد فيه وهو اليوم الثاني عشر من شهر ربيان الاول أتدرون ماذا يقولون لمن لا يفعل هذا في يقولها يقولون هؤلاء يبغضون الرسول ويكرهونه، ولهذا لم يفرحوا بمولده ولم يقيموا احتفالا وما أشبه ذلك فتجدهم يرمون أهل الحق بما هم أحق به منهم الحقيقة أن المبتدع بدعته تتضمن أنه يبغض الرسول عليه الصلاة والسلام وإن كان يبدأ انه يحبه لأنه إذا ابتدع هذه البدعه والرسول عليه الصلاة والسلام لم اهل الامه فهو كما قلت لكم اولا إما جاهل وإما كاتب فسابعا أن البدعه إذا انتشرت في الأمة إذ حلت السنة لأن الناس يعملون فإما بخير وإما بشر ولهذا قال بعض السلف ما ابتدع قوم بدعه إلا اضاعوا من السنة مثلها يعني أو أشد تؤدي إلى نسيان السنن وإذ نحلالها بين الأمة الإسلامية وياتي إن شاء الله بقية الكلام على البدع وبيان خطرها على الأمة الإسلامية ونحن قد لا نتكلم في نية الفاعل قد يكون بعض الناس ابتدى هذه البدعة البدع بنية حسنة لكن يكون أحسن في قصده وأساء في فعله ولا مان من أن يكون القصد حسنا والفعل سيئا ولكن يجب على من علم أن فعله سيء أن يرجع عن فعله وأن يتبع السنة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من المفاسد أيضا أن المبتدع لا لا يحكم الكتاب والسنه لأنه يرجع إلى هواه يحكم هواه وقد قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر إلى الله إلى الكتاب عز وجل وإلى والرسول إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته صلوات الله وسلم والله واللهم <تصفيق> نقلا مؤلف رحمه يعني لا يفتحون سلم عن مواقعه ولا يفتحون صفات الله لصفات حظه ولا يفتحون فيقوموا مثلا كيفية صفة صفة الله كلا وكلا ولا يعطنون النصوص عن مجلولها ولا يخلون الله تعالى مما وصف به نفسه فجاء هؤلاء المبتدعه وصاروا يتخططون خط عشواء فمنهم من يثبت الاسماء من الصفات ومنهم من يثبت الاسماء وبعض الصفات وينكر كثيرا منها ومنها من لا ومنهم من لا يثبت لا أسماء وراء صفات والعياذ بالله بل منهم من وصلت في البدعه إلى حد يصب الله بما يقتضي أنه ليس بموجود صلى الله عليه وسلم وهم في ذلك كله ينتسبون إلى الإسلام ويقول انهم مسلمون وبه نعرف أنه ليس كل من انتسب للإسلام يكون مسلمين فقد يكون من أكبر الملاحده وهو يقول إنه مسلم وهو كارم فيما يدعي أما حديث عائشه هذا فانه نصف العلم لأن الاعمال اما ظاهرة وإما باطنه فالاعمال الباطنه ميزانها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الاعمال بالنيات وانما لكل من اما نوى ميزان العمل الظاهره حديث عال شهاده من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد اي مردود على صاحبه غير مقبول منه وقل في امرنا المراد به ديننا وشرعنا قال الله تعالى وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا كامر الله المراد به في هذا الحديث هو شر الله من احدث فيه ما ليس منه فهو رد وفي هذا دليل واضح على انه على ان العباده اذا لم نعلم انها من دين الله فهي مقبوله و يستفاد من هذا الذي علمناه من هذا الحديث انه لا بد من العلم لأن العباده مشتمله على الشروط و أو او غلبه إذا كان يكفي عن العلم كما في بعض الأشياء مثلا الصلاة إذا شككت في عددها وغلب على ظنك عدد تمشي على ما غلب على ظنك الطواف بالبيت سبعة اشواط وإذا غلب على ظنك عدد تمشي على ما غلب على ظنك كذلك الطهارة إذا غلب على ظنك أنك أصبحت الوضوء كفى فالمهم أنه لا بد من العلم أو الظن إذا دلت النصوص على كفايته وإلا فإن العباد مردون وإذا كانت عبادته مردودة فانه يحكم على الإنسان أن يتعبد لله فيها لأنه إذا تعبد لله في عبادة لا يقضى ولم يشرع هذا العباد صار كمستهزئ بالله وليه حتى أن بعض العلماء قال إن الإنسان إذا صلى مكتفا متعمدا حرج من الاسلام لأنه مستهزئ لخلاف الناس فإنه لا يتم عليه ويعيد وفي اللفظ الثاني من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رب وهو اشد من الأول لأن قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا يعني لا بد أن نعلم لأن كل عمل عملنا عليه أم الله ورسوله وإلا فهو مفتو وهو يشمل العبادات ويشمل المعاملات ولهذا لو باع الإنسان بيعا فاسدا أو رغم رغم فاسدا او اوقف رغم فاسدا فكله غير صحيح ومردود على صاحبه ولا ينفع نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب احمرت عنا هوانا صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين أصبعه السبابة والوسطى ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بنات ضلاله ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلي أهله. ومن ترك زيلا أو ضياعا فإلي وعلي رواه مسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في باب التحذير من البدع قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يعني يوم الجمعة مرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه وإنما كان يفعل هذا بأنه أقوى في التأثير على السامع فكان صلى الله عليه وسلم يكون على هذه الحال للمصلحة وإلا فمن المعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا وألينهم أريكا لكن لكل مقام مقال فالخطبة ينبغي أن تحرك القلوب وتؤثر في النفوس اما في موضوعها وإما في كيفية أدائها وإما في هذا وهذا إذا حصل فكان يقول وكان يقول بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرل بين السبابة والوسطى يعني بين الاصبعين السبابة وهي التي بين الوسطى والإبهام والوسطى وأنت إذا قرنت بينهما وجدتهما متجاورتين ووجدت أنه ليس بينهما إلا فرق يسير ليس بين الوسطى والسبابة إلا فرق يسير مقدار الظفر أو نصف الظفر والمعنى أن أجل،, أن أجل الدنيا قريب وأنه ليس بدعيب وهذا كما فعل صلى الله عليه وسلم ذات يوم خطب الناس في آخر النهار والشمس على رؤوس النخل فقال إنه لم يبق من دنياكم إلا مثل ما بقي من هذا اليوم فإذا كان أمر كذلك والنبي صلى الله عليه وسلم الآن مات له ألف وأربعمائة سنة فما بق ولم تقم القيامة دل هذا على أن الدنيا طويلة الأمن ولكن ما يقدره بعض الفيولوجيين من عمر الدنيا الماضي بملايين الملايين هذا خرص لا يصدق ولا يكذب فهو كأخبار بني إسرائيل لأنه ليس لدينا علم من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في مقدار ما مضى من الدنيا ولا في مقدار ما بقي منها على وجه التحديد وإنما هو كما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الامثال والشيء الذي ليس عليه دليل من كتاب ولا سنة وهو من أخبار ما مضى فإنه ليس مقبولا وإنما ينقسم إلى ثلاثه أقسام القسم الأول ما شهد الشر بصدقه فهذا يقبل لشهادة الشر والثاني ما شهد الشرع بكذبه فهذا يرد لشهاده الشرع بكذبه والثالث ما ليس فيه هذا ولا هذا فهذا يتوقف فيه إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا ويدل لهذا قوله تعالى أعلماتكم نبع الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله فإذا حصر العلم جل وعلا في نفسه فإنه لا لا يتلقى علم هؤلاء إلا من وحيه عز وجل لا يعلمهم إلا الله فأي أحد يدعي شيئا فيما مضى من ما يتعلق بالبشرية أو بطبيعه الأرض أو الأفلاك أو غيرها فإننا لا نصدقه ولا نكذبه بل نقسم ما أخبر به إلى الأقسام السابقة الثلاثة أما المستقبل فالمستقبل ينقسم أيضا إلى اولا ما أخبر الشر بوقوعه فهذا ان يقع مثل أخبار أجول ومعجول وأخبار الدجال ونزول عيسى بن مريم وأشبه ذلك مما ثبت في الكتاب والسنة والثاني ما لم يعد به كتاب ولا سنة فهذا القول فيه من التخمين والظن بل لا يجوز لأحد أن يصدق في فيما يستقبل لأنه من علم الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله عز وجل فالحاصل أن, أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أعثت أنا والساعة كهاتين وقال بالسبابة والوسطى السبابة هي الأصبع التي بين الإبهام والوسطى تسمى السبابة لأن الإنسان إذا أراد أن يسب أحدا أشار إليه بها أنت يا فلان اللي فيك ما لا فيك ويشير بها وتسمى السباحة أيضا لأن الإنسان عند الإشارة إلى تعظيم الله عز وجل يرفعها ويشير بها إلى السماء ثم يقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محتتاتها. وكل محدثه وكل بدعه ضلاله وقد سبق الكلام على هذه الجمل ثم يقول انا اولى بالمؤمنين من انفسهم كما قال ربه عز وجل النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم فهو اولى بك من نفسك وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاه والسلام ثم يقول من ترك مالا فلاهله يعني من ترك من الأموات مالا فلأهله يليتون وحسب ما جاء في كتاب الله وسنة الرسول ومن ترك دينا أو ضياعا يعني اولادا صغارا يضيعون فإلي وعلي يعني فأمرهم الي أنا وليهم والدين علي أنا أقضيه هكذا كان صلى الله عليه وسلم حين فتح الله عليه أما قبل ذلك فكان يؤتى بالرجل ليصلي عليه فيسأل هل عنه دين قالوا نعم وليس له وفاء ترك الصلاة عليه فجاء إليه في يوم من الأيام برجل من الأنصار فتقدم ليصلي عليه ثم سأل عليه دين قالوا نعم عليه ديناران فتأخر وقال صلوا على صاحبكم فعرف ذلك في وجوه القوم ثم قام ابو قتاده رضي الله عنه وقال الديناران علي يا رسول الله فالتزمهما ابو قتاده رضي الله عنه فقال النبي عليه الصلاه والسلام حق الغريم وبرئ منه ميت قال نعم فتقدم فصلى وفي هذا دليل على عظم الدين وانه لا ينبغي للإنسان أن يتدين إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك لا, لزواج لا يتدين لا لزواج ولا لبناء بيت ولا لكماليات في البيت كل هذا من السفة يقول الله عز وجل وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله هذا النكاح فما بالك بما, بما هو دونه بكثير كثير من الجهال يتدين ويشتري مثلا فراش. فراش ليش؟ ما فرش ليش للدرج فراش فرش فراش من فرش فرش أشتري باب إجراس ينفتح على الكهرب وما أشبه ذلك مع انه فقير يأخذ في يعني بالدين الدين ما ما هو لازم يروح يأخذ سيارة حتى لو اشتريت شيئا بثمن مؤجل فهو فهو دين حتى لو اشتريت شيئا بثمن لم تسلمه فالثمن في دمتك دين لأن الدين عند العلماء كل ما ثبت في الذمة من ثمن مبيع أو قرض أو اجره أو غذاء ذلك فإياكم مديوه احذروها احذروه فإنها تهلككم إلا شيء ضروري هذا شيء آخر لكن ما دمت في غنى لا تستدين كثير من الناس مسا... مساكين يستدين مثلا أربعين ألف فإذا حل الأجل قال ما شيء طيب استدين استدان أربعين الف اللي عليه بيستدين له ستين ألف ثم يستدين السنة الثانية ثم تتراكم عليه ديون الكثيره من حيث الآشق والله من وفه قال المعالف رحمه الله تعالى باب في من سن سنة حسنة أو سنة سيئة ذكر المعالف رحمه الله هذا الباب بعد التحذير من البدع ليبين أن من الأشياء ما يكون أصله ثابتا فإذا فعله الإنسان وكان أول من يفعله كان كمن سنه وصار له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة وقد سبق لنا أن الدين الإسلامي ولله الحمد كامل لا يحتاج إلى تكميل ولا إلى بدع لأن الله تعالى قال اليوم اكملت لكم دينكم وأثمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ثم استشهد المؤلف بآيتين من كتاب الله أولاهما قوله تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إمام هذا من جملة ما يدعو به عباد الرحمن الذين ذكر الله وأصافهم في آخر سورة الفرقان وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إلى أن قال والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أهل هب لنا يعني أعطنا والأزواج جمع زوج وهو صالح للذكر والأنثى فالزوجة تسمى زوجا والزوج الذكر يسمى زوجا ولهذا تجدون في الأحاديث يمر بكم عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهذه هي اللغة الفصحى أن المرأة تسمى زوجا لكن أهل الفرائض رحمهم الله كانوا للرجل زوج وللمرأة زوجة من أجل التفريق عند قسمة المواريث، أما في اللغة العربية فالزوج صالح للذكر والأنثى فهذا الدعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين كما هو صالح للرجال صالح للنساء ايضا وقرة العين في المرأة أنك إذا نظرت إليها استفتت وإذا غبت عنها حفظت في مالك وفي ولدك وإذا بحثت عنها وجدتها قانة لله فالصالحات قانتات حافظات للغيب فيما حفظ الله فهذه تسر زوجها وكذلك أيضا الذرية إذا جعلهم الله قرة عين الانسان يطيعه إذا أمر وينتهوا عما, عما نهى عنه ويسرونه في كل مناسبة ويصلحون فهذا من قرة الاعين للمتقين والجمله الاخيره واجعلنا للمتقين اماما هي الشاهد لهذا الباب يعني اجعلنا للمتقين ائمه يقتدي بنا المتقون في افعالنا واقوالنا فيما نفعل وفيما نترك فان المؤمن ولا سيما اهل العلم يقتدى بهم في وافعالهم ولهذا تجد العامة إذا أمرتهم بشيء أو نهيتهم عن شيء قالوا هذا كلان يفعل كذا وكذا ممن جعلوه إماما لهم والائمه تشمل العمة في الدين والعمة في الدعوه يعني في الدين الذي هو العبادة الخاصة بالإنسان والائمه في الدعوة وفي التعليم وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شعائر الدين وشرائعه اجعلنا منتقين إماما في كل شيء أما الآتة الثانية فقال وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا أي سيرناهم أئمة علماء يدعو يهدون الناس اي يدلونهم على دين الله بأمر الله عز وجل ولكن ليت المؤلف ذكر اخر الايه لان الله بين انه إمه بسبب يهدون باننا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون لما صبروا على طاعه الله وصبروا عن معصيه الله وصبروا على اقدار الله صبروا على طاعه الله ففعلوا ما وصبروا عن طاعه عن ماصية الله فتركوا ما نهى عنه وصبروا على اقدار الله التي تاتيهم من أجل دعوتهم إلى الحق وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، لأن الإنسان إذا نصب نفسه داعية للحق وأمرا بالمعروف ونهي عن المنكر فلا بد أن يصيبه من الأذى ما يصيبه، لأن أكثر الذين يكرهون الحق سوف يكونون أعداء له، فليصبر وكذلك أقدار الله التي تأتي بدون هذا أيضا يصبرون عليها، بما صبروا. وكانوا بآياتنا يوقنون يوقنون بما أخبر الله به ويوقنون بالجزاء الذي يحصل لهم في فعل الأوامر وترك النواهي وفي الدعوة إلى الله وفي بالمعروف والنهي أنها المنكر أي أنهم يعملون وهم يوقنون بالجزاء وهذه نقطة ينبغي لنا أن ننتبه لها أن نعمل ونحن يوقن بالجزاء كثير من الناس يعملون يصلون ويصومون ويتصدقون بناء على أن هذا امر الله وهذا طيب لا شك انه الخير لكن ينبغي أن تدرك أو أن تستحضر بأنك إنما تفعل هذا رجاء الثواب وخوف العقاب حتى تكون موقنا بالآخر بما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وقد أخذ الشيخ الإسلام رحمه الله من هذه الآية عبارة طيبة فقال بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين أخذ من قوله بما صبروا وكانوا باياتنا ويقنون فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين أسأل الله يجعلني وإياكم أئمة في ذي الله هداة لعباد الله مهتدين إنه جواب كريم نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه قوم عرات مشتاب النمار أو العباء متقلد السيوف عامتهم بل كلهم من مضر فتمار وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة فدخل ثم خرج فأمر بلال لم وأقام ثم صلى ثم خطب فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية إن الله كان عليكم رقيبا والآية الأخرى التي في آخر الحشر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والتنظر نفس ما قدمت لغد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 حتى رايت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كانه مذهبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها بعده من غير ان ينقص من اجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنه سيئه كان عليهم إزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء رواه مسلم ذكر المعلم رحمه الله في هذا الباب باب من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ذكر رحمه الله حديث جرير بن عبد الله البجري رضي الله عنه وهو حديث عظيم يتبين منه حرص النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته على امته صلوات الله وسلامه عليه فبينما هم الرسول صلى الله عليه وسلم في اول النهار اذ جاء قوم من مضر عامتهم أو كلهم من مضر مجتاب النمار متقلدي السيوف رضي الله عنه يعني ان الاسلام ليس عليه الا توب قد اجتابه يستر به عورته قد ربطه على رقبته ومعهم الصيوف استعدادا لما يؤمرون به من الجهاد رضي الله عنهم فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم يعني تغير وتلون لما رأى فيه من الحاجة وهم من مضر من أشراف قبائل العرب وقد بلغتهم الحاجة إلى هذا الحال ثم دخل بيته عليه الصلاة والسلام ثم خرج ثم أمر بلالا فأذن ثم صلى ثم خطب خطب الناس عليه الصلاة والسلام وحمد الله وأثنى عليه في ثم قرأ قول الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ثم حتى على الصدقه فقال تصدق رجل بديناره تصدق بدرهمه تصدق بثوبه تصدق بصاع بره تصدق بصاع تمره حتى ذكر ولو شقة امره وكان الصحابة رضي الله عنهم احرص الناس على الخير واسرعهم اليه واشدهم مسابقة فخرجوا الى بيوتهم فجاءوا بالصدقات حتى جاء رجل بصرة معه في يده كانت تعجز يده عن حملها بل قد عجزت من فضه ثم وضعها بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام ثم رأى جريد يقول رأيت كومة أو قال كوما من الطعام والثياب وغيرها قد جمع في المسجد فصار وجه النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن تمعر صار يتهلهل كأنه مذهبه يعني من شدة بريقه ولمعانه وسروره عليه الصلاة والسلام لما حصل من هذه المسابقة التي فيها سد حاجة هؤلاء الفقراء ثم قال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء وهذه السنة المراد بها يعني من ابتدأ العمل بالسنة وليس من أحدث لأنه من أحدث بالثانية ما ليس منه فهو رد وليس بحسن لكن المراد من سنها أي صار أول من عمل بها كهذا الرجل الذي جاء بالصره رضي الله عنه فدل هذا على أن الانسان اذا وفق يسن سنة حسنة في الاسلام سواء بادر إليها أو احياها بعد أن أميتت لأن السنة في الإسلام ثالث تقسام سنة سيئة وهي البدعة فهي سيئة وإن استحسنها من سنها في قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة غلالة وسنة حسنة وهي على نوعين النوع الأول أن تكون السنة مشروعة ثم يترك العمل بها ثم يجددها من يجددها مثل قيام رمضان بإمام فإن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته في أول الامر الصلاة بإمام في قيام رمضان ثم تخلف خشية أن تفرض على الأمة ثم ترك الأمر في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر رضي الله عنه وفي أول ثلاثة عمر ثم رأى عمر رضي الله عنه أن يجمع, أن يجمع الناس على إمام واحد ففعل فهذا فهو رضي الله عنه قد سن في الإسلام سنة حسنة لأنه احيا سنة كانت قد تركت أو القسم الثاني من السنة الحسنة أن يكون الإنسان أول من يبادر إليه. مثل حال الرجل الذي بادر بالصدقة حتى تتابع الناس ووافقوه على ما على متع فالحاصل أن من سن في الإسلام سنة حسنة ولا سنة حسنة إلا ما جاء به الشر وقد أخذ هذا الحديث أولئك القوم الذين يبتدعون في دين الله ما ليس منه فيبتدعون أذكارا ويبتدعون صلوات ما أنزل الله بها من سلطان ثم يقول هذه السنة الحسنة يقول لا كل بدعه ضلالة ليس في البدع من حسن كلها ضلالة وكلها سيئة لكن المراد في الحديث من سابق إليها وأسرع كما هو ظاهر السبب سبب الحديث أو من احياها بعد ان اميت فهذا له أجرها وأجر من عمل بها وفي هذا الحديث التريب التغيب لفعل السنن التي أميتت وتركت وهجرت فإنه يكتب لمن احياها أجرها واجر من عمل بها وفي التحذير من السنن السيئة وأن من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة حتى لو كانت في أول أمر سهلة ثم توسعت فإن عليه وزر هذا التوصل مثل لو أن أحد من الناس رخص لأحد في شيء من المباح الذي يكون ذريعة واضحة إلى المحرم وقريبا فإنه إذا توسع الأمر بسبب ما أفتاه به الناس فإن عليه الوزن ووزن من عمل به إلى يوم القيامة نعم لو كان الشيء مباح ولا يخشى منه أن يكون ذريعة إلى المحرم فلا بأس أن يبينه للناس كما لو كان الناس اعتدون أو يظنون أن هذا الشيء محرم وليس بمحرم ثم يبينه للناس من أجل أن يتبين الحق ولكن لا يخشى عاقبته فهذا لا بأس به أما شيء تخشى عاقبته فإنه يكون عليه وزره ووزر من عمل به والله موفق الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب في الدلالة على خير, باب في الدلالة على خير والدعاء إلى هدى وبلالة قال تعالى وادع ربك وقال قال تعالى ادعو ربك وقال تعالى ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظه الحسنه وقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى وقال تعالى والتكم منكم امه يدعون الى الخير ادعوه الى ربك تعالى الى ربك بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى داب الدلالة على الخير والدعوة إليه الدلالة على الخير يعني أن يبين الإنسان للناس الخير الذي ينتفعون به في أمور دينهم ودنياهم ومن دل على خير فهو كفاعله وأما الدعوة إليه فهي أخص من الدلالة لأن الإنسان قد يجل فيبين ولا يدعو فإذا دعا كان هذا أكمل وأفضل والإنسان مأمون في الدعوة إلى الخير الدعوة الى الله عز وجل كما قال تعالى وادع إلى ربك وأخو الآية إنك لعلى هدى مستقيم وقال تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظه الحسنه وجادهم بالتي هي احسن وقال تعالى ولكم منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم فهذه الايات وامثالها كلها تدل على ان لسان ينبغيله ان يكون داعيا الى الله ولكن لا يمكن أن تتم الدعوة إلا بعلم بعلم الإنسان بما يدعو إليه لأن الجاهل قد يدعو إلى شيء يظنه حقا وهو باطل وقد ينهى عن شيء يظنه باطلا وهو حق فلا بد من العلم أولا فيتعلم الإنسان ما يدعو إليه وسواء كان عالما متبحرا فاهما في جميع أبواب العلم أو كان عالما في نفس المسألة التي يدعو إليها يعني ليس بالشرط أن يكون إنسان عالما متبحرا كل شيء بل لنفرض أن تريد أن تدعو الناس إلى إقام الصلاة فإذا فقهت أحكام الصلاة وعرفتها جيدا فادعو إليها وإن كنت لا تعرف غيرها من أبواب العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية ولكن لا يجوز أن تدعو بلعن أبدا لأن ذلك على خطر خطر عليك أنت وخطر على غيرك أما خطره عليك فلأن الله حرم عليك أن تقول على الله ما لا تعلم قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وأن تشرقوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم اي لا تتبع ما ليس لك به علم فإنك مسؤول عن ذلك إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول ولا بد أيضا من أن يكون الإنسان حكيما في دعوته ينزل الأشياء في منازلها ويضعها في مواضعها فيدعو الإنسان المقبل إلى الله عز وجل بما يناسبه ويدعو الإنسان المعرض بما يناسبه ويدعو الإنسان الجاهل بما يناسبه كل أناس لهم دعوة خاصة حسب ما يليق بحالهم ودليل هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل الكتاب فآلمه بحاله من أجل أن يستعد لهم وأن ينزلهم منزلتهم لأنهم إذا كانوا أهل الكتاب صار عندهم من الجدل بما عندهم من العلم ما ليس عند غيرهم فالمشركون جهال ظلال لكن أهل الكتاب عندهم علم يحتاجون إلى استعداد تام وأيضا يجابهون بما يليق بهم لأنهم يرون أنفسهم أهل كتاب وأهل علم فيحتاجون أن فيحتاج الأمر إلى أن يراعوا في كيفية الدعوة ولهذا قال له إنك ستأتي قوما أهل كتاب ونضرب لهذا مثلا واقعيا لو أن رجلا جاهلا تكلم وهو يصلي يحسب أن الكلام لا يضر فهذا لا نوبخه ولا ننهره ولا نشدد عليه بل نقول له إذا فرغ من صلاته إن هذه الصلاه لا يصح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن لكن لو علمنا أن شخصا يعلم أن الكلام في الصلاة حرام ويبطلها لكنه إنسان مستهتر والعياذ بالله يتكلم ولا يبالي يأتي إلى جنبها أخو فيسمع يقول افعل كذا وكذا أو فعل كذا وكذا فهذا نخاطبه بما يليق به ونشد عليه وننهروه فلكل مقام المقال ولهذا قال تعالى ادعو الى سبيل ربك بالحكمة بالحكمة ان تضع الاشياء في مواضعها وتنزل الناس في منازلها لا تحاطم الناس بخطاب واحد ولا تدعوهم بدع... بكيفية واحدة بل اجعل لكل انسان ما يليق به ويأتي ان شاء كلام فقية قال المؤلف رحم الله تعالى باب في الدلالة على خير والدعاء الى هدى او ضلاله قال الله تعالى وادعوا الى ربك وقال ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى وقال ولتكن منكم امه يدعون الى الخير نعم على الآية الاولى وادعوا الى ربك وبينا أنه لا بد لمن يدعو إلى الله أن يكون على علم على علم بما يدعو إليه وأنه لا يجوز أن يدعو على جهل لأنه قد يدعو إلى باطل يظنه حقا أو ينهى عن حق يظنه باطلا وبينا أيضا أنه لا بد أن يكون الإنسان على علم بحال من يدعوه لأن المدعو له حالات أن يكون إما ان يكون جاهلا أو معاندا مستكبرا أو يكون قابلا للحق ولكنه قد خفي عليه مجتهدا متأولا فلكل إنسان ما يليق به ثم ذكر المؤلف قول الله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموحظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن سبيل الله يدينه وشريعته التي شرعها الله لعباده وأضافها إلى نفسه لسببين السبب الأول أنه هو الذي ورعه عز وجل للعباد ودلهم عليها والثاني أنها موصلة إليه فلا شيء يوصل إلى الله إلا سبيل الله التي شرعها لعباده على السنة رسله صلوات الله وسلامه عليه وقول بالحكمة الحكمة قال العلماء إنها من الإحكام وهو الاتقان وإتقان الشيء أن يضعه الإنسان في موضع فهي وضع الأشياء في مواضعها وأما الموعظه فإنها التذكير المقرون بالتغيب أو الترهيب فاذا كان الانسان معه شيء من الاعراض فانه يوعى وينصر فان لم يفد به فيقول جادلهم بالتي هي احسن اذا كان الانسان عنده شيء من المجادله يجادل فجادله بالتي هي احسن بالتي هي احسن من حيث المشافهة لا تشدد عليه ولا تخفف عنه انظر ما هو أحسن بالتي هي أحسن أيضا من حيث الأسلوب والإقناع وذكر الأدلة التي يمكن أن يقتنع بها لأن من الناس من يقتنع بالأدلة الشرعية أكثر مما يقتنع بالأدلة العقلية وهذا هو الذي عنده إيمان قوي يقتنع بالأدلة الشرعية أكثر مما يقتنع بالأدلة العقلية ومن الناس من يكون بالعكس لا يقتنع بالأدلة الشرعية إلا إذا ثبت, ثبت ذلك عنده بالأدلة العقلية فتجده يعتمد على الأدلة العقلية أكثر مما يعتمد على الأدلة الشرعية بل ولا يقتنع بالأدلة الشرعية إلا حيث تؤيدها عنده الأدلة العقلية وهذا النوع من الناس يخشى عليه من الزيق والعياذ بالله إذا كان لا يقبل الحق إلا ما حق له بعقله الفاسد فهذا خطر عليه ولهذا كان أشد الناس ايمانا أعظمهم أعظمهم اذعانا للشرع للكتاب والسنة فإذا رأيت من نفسك الإذعال للكتاب والسنة والقبول والانقياد فهذا يبشر بخير واذا رايت من نفسك القلق على الاحكام الشرعيه إلا حيث تكون مؤيده عندك في الادله العقليه فاعلم ان في قلبك مرض لقوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من أمر يعني لا يمكن ان يختاروا شيئا سوى ما قضاه الله ورسوله ومن يصل الله فقد ظل بلالا مهينا وقول وجادلهم بالتي هي أحسن جاء في آية العنكبوت ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منه فهؤلاء لا تلينوا معهم إذا كانوا ظالمين فقاتلوهم بالسيف حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون وعلى هذا فتكون المراتب أربعة الموعظه الحكمه الموعظه المجادله بالتي احسن المجالده بالسيوف لمن كان ظالما والله موفق نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي مسعود عقبه بن عمرو الانصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل اجر فاعله رواه مسلم سبق لنا بعض الآيات التي صدر المؤلف رحمه الله فيها بها التي صدر بها هذا الباب في الدلاله على الخير وبقى ايه من الايات التي ذكرها وهي قوله تعالى ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون هذا أمر من الله عز وجل بأن يكون منا هذه الأمة والأمة بمعنى الطائفة وترد الأمة في القرآن الكريم على أربعة معان أمة بمعنى الطائفة وأمة بمعنى الملة وأمة بمعنى السنين وامه بمعنى الإمام فمن الطائفه هذه الايه ولتكن منكم امه اي طائفه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف الى اخره والامه بمعنى الدين مثل قوله تعالى وان هذه امتكم امه واحده اي دينكم دين واحد والامه بمعنى السنين مثل قوله تعالى وقال الذي نجا منهما والذكر بعد امه أي بعد زمن والامه بمعنى الإمام مثل قوله تعالى ان ابراهيم كان امه قانفا فقوله هنا ولتكن منكم امه يدعون الى الخير اللام في قوله ولتكن للامر ومن في قوله منكم فيها قولان لاهل العلم منهم من قال انها للتبعير ومنهم من قال إنها لبيان الجنس فعلى القول الأول يكون الأمر هنا امرا شفائيا أي أنه إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي لأنه وليكن منكم يعني بعض منكم يدعون إلى الخير وعلى القول الثاني يكون الأمر امرا عينيا وهو أنه يجب على كل واحد أن يكرس جهوده لهذا الأمر يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر والدعوة إلى الخير تشمل كل شيء فيه مصلحة للناس في معاشهم ومعادهم لأن الخير كما يكون في عمل الآخرة يكون في عمل الدنيا كما قال الله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسن وما ينفع الناس من الأمور الدنيوية فهو خير ولهذا سمى الله سبحانه وتعالى المال خيرا فقال وإنه لحب الخير لشديد ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر المعروف ما عرفه الشرع وأقره والمنكر ما أنكره ونهى عنه فإذا يكون الأمر بالمعروف هو أمر بطاعة الله والنهي عن المنكر هو النهي عن معصية الله فهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولكن لا بد للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شروط الشرط الأول أن يكون الآمر أو النهي عالما بأن هذا معروف يأمر به وهذا منكر ينهى عنه فإن لم يكن عالما فإنه لا يجوز أن يأمر وينهى لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا والتحريم والتحليل لا يكون بحسب العاطفة لأنه لو كان بحسب العاطفة والهوى لوجدنا من الناس من يكره كل شيء يستغربه حتى لو حصل. شيء ينفع الناس وهو مستغرب له قال هذا منكر ومن الناس من هو بالعكس يتهاون ويرى أن كل شيء معروف فالمعروف والمنكر أمرهما إلى الشارع ويذكر لي انه كان بعض الناس أول ما ظهرت السيارات يقولون إن الحج على السيارة ربع حجه ومقتضى هذا أن الانسان ما يؤدي الفرض إلا بأربع حجج، لأن كل واحدة ربع ما تكون واحدة كاملة إلا بأربع مرات حاجة. فقال بعض الناس ونحن نذكر هذا ونحن نستوار قال بعض الناس إذا الحج على الطائرات مقتضى القياس أن يكون ثم الحج نعم أو عشت على كل حال بعض الناس إذا استغرب شيئا إذا استغرب شيئا قال هذا منكر أول ما ظهرت مكبرات الصوت أنكرها بعض الناس وقال إن هذا ممكن كيف نؤدي الصلاة والخطبة بهذه الابواق التي تشبه بوق اليهود ومن العلماء المحققين كشيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله قال إن هذه من نعمه الله أن الله يسر لعباده ما يوصل أصوات الحق إلى الخلق وأن مثل هذه كمثل نظارات العين العين إذا ضعوا النظر تحتاج الى تقوية بلبس النظارات هل نقول لا تلبس النظارات لأنها تطول النظر وتكبر الصغير لا ما نقول هكذا فالحاصل أن المعروف والمنكر أمرهما إلى الله ورسوله لا إلى الذوق لا إلى ذوق الإنسان أو هو الإنسان أو فكر الإنسان لا بد أن يقول الإنسان عالما Maggirl هذا معروف وأن هذا منكر هذا معروف يأمر به وهذا منكر ينهى عنه ولكن ما الطريق إلى معرفة ذلك الطريق إلى معرفة ذلك الكتاب فقط او إجماع الأمة أو القياس الصحيح وإجماع الأمة وإطياس صحيح كلاهما مستند إلى الكتاب والسنة لو لا السنه ما عرفنا ان أن الجمع حجة ولا أن القياس حجة هذا شرط والشرط الثاني أن يعلم بوقوع ب... بوقوع المنكر من الشخص أن يعلم بوقوع المنكر من الشخص أو بتركه للمعروف فإن كان لا يعلم فإنه لا يرجم الناس بالغيب مثال ذلك لو أن رجلا دخل المسجد وجلس فإن, فإن, فإن ال الذي تقتضيه الحكمة أن يسال لماذا جلس لا ينهى أو يسجره لا ينهى أو يقول ليش جلس, جلس بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس يوم الجمعة فدخل رجل فجلس فقال له أصليت قال لا. قال قوم فصل رفعتي فلم يزجره حين ترك الصلاه لأن يحتمل أنه صلى و... والنبي عليه الصلاه والسلام لم يره كذلك أيضا اذا رأيت مثل شخص ياكل في رمضان او يشرب في رمضان لا تزجره تقول يا... يا فلان انت مثل فيك كذا وفيك كذا اساله ربما يقول له عذر في ترك الصيام ما تجد كل لماذا لم تصل قد يكون مسافرا قد يكون مريضا مرضا يحتاج معه إلى شرب الماء بكثره مثل اوجاع الكلى تحتاج الى شرب ماء كثير ولو كان الانسان صحيحا في يظهر للناس فالمهم لا بد ان تعرف أنه ترك المعروف حتى تمره به ولا بد ايضا ان تعرف أنه وقع في المنكر حتى تنهى عنه لأنه قد لا, قد لا يكون واقعا في المنكر وأنت تظن أنه واقع مثال ذلك رأيت رجلا في سيارة في معه امراه في احتمال أن المرأة جنبية منه أليس كذلك في احتمال في احتمال أن المرأة, أن المرأة محارمة أو أنها زوجته في احتمال اذا لا تنكر لا تنكر عليه توقف وتوقعها ليش ليش تشيل المرأة حتى تعلم أنه فعل منكر، وذلك بقرائل الأحوال لو فرضنا مثلا أن انسان رأى ريبة من هذا الشخص لكونه اهلا لسوء الظن ورأى حركات والإنسان العاقل البصير يعرف، فهذا ربما نقول يتوجه أن تقولها من هذا المرأة معك أو لماذا تحمل امرأة ليست من محارمك أما مجرد أن ترى رجلا يمشي مع امرأة أو حامل امرأة السيارة تنكر عليه وأنت لا تدري هل هذا منكر أو لا هل فعلها هو على كل حال خلو المرأة في السيارة وهو المحارم منكر لكن لا تدري هذه المراه من محارمه فالمهم لا بد من العلم بأن هذا معروف وأن هذا منكر ولابد من العلم بأن هذا ترك المعروف وفعله بقيه الشروط في درس قال الله تعالى ولتكن منكم امه يدعون الى الخير بسم الله الرحمن الرحيم سبقنا الكلام الأول على هذه الايه وهي قوله تعالى ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وبينا أن الخير كل ما فيه منفعة للعباد في, في معاشهم ومعادهم وأن, بالم... وأن المعروف كل ما عرفه الشرع وأقره والمنكر كل ما أنكره الشرع وحذر منه وبينا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد فيه من شروط الشرط الأول أن يكون الآمر أو الناهي عالما لأن هذا معروف أو هذا المنكر والثاني ان يعلم أن المقمور أو المنهي قد وقع في ذلك أي قد خالف الأمر أو وقع في النهي <تصفيق> وبينا دليل ذلك الشرط الثالث أن لا يتحول المنكر إذا نهى عنه إلى ما هو أنكر منه وأعظم مثال ذلك لو رأينا شخصا يشرب الدخان شرب الدخان حرام لا شك منكر يجب انكاره لكننا لو انكرنا عليه لتحول إلى شرب الخمر يعني أنه ذهب إلى الخمرين وشرب الخمر فهنا لا ننهى عن منكره الأول لأن منكره الأول اهون <تصفيق> وارتكاب اهون المسجتين واجب إذا كان لا بد من ارتكاب العليا ودليل هذا الشرط قول الله عز وجل ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم فنهى الله تعالى عن سب الهه المشركين مع أن سب الهه المشركين من الأمور المطلوبه شرعا يجب علينا أن نسب الهه المشركين وان نسب اعياد الكفار وان نحذر منها وان لا نرضى بها وأن نبصر أي أخواننا الكفار السفهاء بأنه لا يجوز مشاركة الكفار في أعياده لأن الرضا بالكفر يخشى أن يوطع صاحبه بالكفر والعياد بالله هل ترضى أن شائر الكفر تقام وتشارك فيها لا يرضى بهذا أحد من المسلمين ولهذا قال ابن القيم رحمه الله وهو من تلاميذ الشيخ الإسلام البارزين قال إن الذي يشارك هؤلاء في أعيادهم ويهنئهم فيها إن لم يكن اتى أتى شيئا من الكفر إن لم يكن أتى الكفر فإنه قد فعل محرما بلا شك وصدق رحمه الله ولهذا يجب علينا أن, أن نحذر اخواننا المسلمين من مشاركة الكفار في أعيادهم. لأن مشاركتهم في عيادهم أو تهنياتهم فيها مثل عيد مبارك أنك الله بالعيد وما أشبأ ذلك لا شك أنه رضا بشعائر الكفر والعياد بالله أقول إن سب الهه المشركين وشعائر المشركين وغيرهم من الكتاب من الكفار الكتابين وغيرهم أمر مطلوب شرعا ولكن إذا كان يؤدي إلى شيء اعظم منه نكرا فإنه ينهى عنه يقول الله عز وجل وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يدعون من دون الله يعني الأصنام لا تصبونها فيسبوا الله عدواً بغير علم يعني أنكم إذا سببتم آلهتهم سبوا إلهكم وهو الله عز وجل حدواً بغير علم يعني عدواناً منهم بغير علم أما أنتم فإذا سببتم آلهات المشركين فإنه بعدل وعلم لكن سبهم لإلهكم عدوان بلا علم فأنتم لا تسبونهم فيسبون الله إذا نأخذ من هذه الايه الكريمة أنه إذا كان الإنسان نهى عن منكر ليقى الناس فيه ما هو أنكر منه فإن الواجب الصمت الواجب الصمت حتى يأتي اليوم الذي يتمكن فيه من النهي عن المنكر ليتحول المنكر إلى معروف ويذكر ان شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله مر في الشام على قوم من التتر سفر الامه معروفه سلطها الله على المسلمين في سنة, في سنه من السنوات وحصل فيها فتنه كبيره عظيمه لما دخلوا الشام مر شيخ الاسلام ومعه صاحب الله مر بقول منهم يشربون الخمر وسكت شيخ الاسلام مر بهم وسكت ما فقال له صاحبهم لماذا لم تنهى هذا منكر قال لو نهيناهم عن هذا الشيء لذهبوا يفسدون نساء المسلمين بالزنا ويستبيحون أموالهم وربما يغفلونهم وشرب الخمر أهون وهذا من ثقه رضي الله عنه الله وأرضي عنه أن الإنسان إذا كان يخشى أن يزول المنكر ويتحول إلى ما هو أنكر منه فإن الواجب الصمت فإن الواجب الصمت ومن آداب الأمر بالمعروف وليس من شرط الأمر معروف من آداب الأمر بالمعروف عن المنكر أن يكون الإنسان أول فاعل المعروف وأول منتهى عن المنكر بمعنى أنه لا يأمر بالمعروف ولا يفعل أنه لا يأمر بالمعروف ثم لا يفعله أو لا ينهى عن المنكر ثم يقع فيه لأن هذا داخل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتل عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وبالحديث الصحيح أنه يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار حتى تندلق أقتاب بطنه أقتاب بطنه عن أمعاء تندلق تتفجر فيدور عليها كما يدور الحمار على رحاه فيجتمع إليها أهل النار ويقولون ما لك لأكلها ألس تامرون بالمعروف هان عن المنكر؟ فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وانهاكم عن المنكر وآتيه فيقول ما لا يفعل والعياب بالله فمن آداب الأمر بالمعروف أنه عن المنكر أن يقول الإنسان أن يكون الإنسان أول ممتثل للأمر واول منتهل عن النهي ذكر أن ابن جوزي الواعظ المشهور وهو من أصحاب الإمام أحمد يعني من من يقلدون إمام أحمد وكان واعظا مشهورا بالوعظ يلقى يوضع له كرسي يوم الجمعة ويلقي المواعظ ويحضرهم مئات الالاف وكان من شدة تأثيره أن بعض الحاضرين يسعق ويموت من شدة تأثيره على القلوب فجاءه ذات يوم عبد رقيق فقال له يا سيدي إن, إن سيدي يتعبني ويشق علي ويامرني بأشياء ما أضيقه فلعلك تائظ الناس وتحثهم على العتق فيرفيقني فقال نعم أفعل وبقي جمعه أو جمعتان أو ما شاء الله ولم يتكلم عن العتق بشيء ثم تكلم يوما من الأيام عن العتق فأثر ذلك في نفوس الناس فأعتق الرجل عبده فجاء إليه العبد وقال له يا سيدي أنا قلت لك تكلم العتق منذ زمن ولم تتكلم إلا الآن قال نعم لأنه لأ لأنني لست أملك عبدا فأعتقه ولا أحب أن أحث على العتق وأنا ما أعتقت سبحان الله فلما أحب أن أحث على العتق وأنا ما أعتقت فلما منى الله عليه بعبد وأعتقته صار لي مجال أن أتكلم في العتق فالحاصل أن هذا من آداب الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر فنسأل الله يا جنو واياكم من الدعين إلى الخير الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر إنه جواب كريم نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من أدورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا رواه مسلم وانا أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لو طي أن هذه الرايه غدا الرجل يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فبات الناس يدوكون ليلتهم ايهم يعطاها فلما اصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال اين علي بن ابي طالب فقيل يا رسول الله هو يشتكي عينيه قال فارسلوا اليه فاتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه وجعله فبرئ حتى كان لم يكن به وجع فاعطاه الرايه قال علي رضي الله عنه يا رسول الله اقاتلهم حتى يكونوا مثلنا فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النام متفق عليه قال المعالف رحمه الله تعالى فيما نقله عن ابي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له مثل عجل من اتبعه من عائل أن ينقص من اجورهم شيئا من دعا إلى هدى يعني بينه للناس ودعاهم إليه مثل أن يبين للناس أن, أن ركعة يضرح سنة وأنه ينبغي للإنسان أن يصلي ركعتين في الضحى ثم تبعه الناس وصاروا يصلون الضحى فإن له مثل, مثل أثورهم فإن له مثل أثورهم من غير أن ينقص من أثورهم شيئا لأن فضل الله واسع. أو قال للناس مثلا اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا لا تناموا إلا على وتر، إلا من طمع أن يقوم من آخر الليل فليجعل وتره في آخر الليل فتبعه ناس على ذلك فإن له مثل أجرهم يعني كل ما أوثر واحد هداه الله على يده فله مثل أجرهم وكذلك بقية الأعمال الصالحة ومن دعا إلى ضلاله والعياذ بالله فإن, فإن عليه مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا إذا دعا إلى وزر يعني لما فيه الاسم مثل أن يدعو الناس له أو باطل أو غنى أو ربا أو غير ذلك من المحارم فإن كل إنسان إن تأثر بدعوته فإنه يكتب له مثل أو زارب لأنه دعا إلى الوزن والعياذ بالله وعلم أن الدعوة إلى الهدى والدعوة إلى الوزن تكون بالقوم كما لو قال افعل كذا افعل كذا مثلا وتكون بالفعل خصوصا الذي يقتدى به من الناس فإنه إذا كان يقتدى به ثم فعل شيئا فكأنه دع الناس إلى فعله ولهذا يحتجون بفعله ويقول فعل كذا وهو جائز أو ترك كذا وهو جائز فالمهم أن من دعا إلى هدى كان له مثل أجر من اتبعه ومن دعا إلى ضلاله كان عليه مثل وزر من اتبعه وفي هذا دليل على ان المتسبب ان المتسبب كالمباشر المتسبب للشيء كالمباشر له فهذا الذي دعا الى الهدى تسبب فكان له مثل اجر من فعله والذي دعا الى السوء أو إلى الوزر تسبب فكان له فكان عليه مثل وزر من اتبعه وقد اخذ العلماء فقه رحمهم الله من ذلك قاعده بأن السبب كالمباشرة لكن إذا اجتمع سبب ومباشرة أحال الضمان على المباشرة لأنها أمس بالإتلاف أما حديث أبي العباس أهل بن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعتي أن الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله بشرى تضمنت بشره عامه وبشره خاصه اما العامه فهي قوله يفتح الله على يديه واما الخاصه فهي قوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله وخيبر مزارع وحصون لليهود كانت نحو مئة, ميل نحو مئة ميل في الشمال الغربي من المدينه سكنها اليهود كما سكن طائفة منهم المدينة نفسها لأن اليهود يقرأون في التوراة أنه سيبعث نبي وسيكون مهاجره المدينة وتسمى في العهد القديم يثرب لكنه نهي عن تصيمتها يثرب وأنه سيهاجر إلى المدينة وسيقاتل وينتصر على أعدائه فعلموا أن هذا حق ولهبوا إلى المدينة وسكنوها وسكنوا خيبر وكانوا يظنون أن هذا النبي سيكون من بني إسرائيل فلما بعث من بني إسماعيل من العرب حسدوه وكفروا به العياذ بالله بعد أن كانوا يعرفونه كما يعرفون أبنائه فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وقالوا ليس هذا هو النبي الذي بشرنا به وحصل منهم ما حصل من العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم الخيانه فإنهم كانوا في المدينة ثلاث قبائل بنو قينقاع وبنو نظير وبنو كريتر وكلهم عاهدوا النبي عليه الصلاة والسلام ولكنهم نقضوا العهد كلهم فهزمهم الله والحمد لله على ابن النبي صلى الله عليه وسلم وكان اخرهم بني طريضة الذين حكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه بان تقتل مقاتلتهم وتسبى نساءهم وذريتهم وتغنم اموالهم وكانوا سبعمائه فامر النبي عليه الصلاه والسلام بقتلهم فحصدوه عن آخرهم وهكذا اليهود اليهود يا اخواننا اهل غدر وخيانه ونقضل العهود منذ بعث بهم موسى عليه الصلاة والسلام إلى يوم هذا وإلى يوم القيامة هم أقدر الناس بالعهد وأخوانهم بالأمان ولذلك لا يوثق منهم أبدا لا صرفا ولا عزلا ومن وثق بهم أو وثق منهم فإنهم في الحقيقة لم يعرف سيرتهم منذ عهد قديم المهم أن خيبر كانت حصولا وما زال علىهم وعزاهم النبي عليه الصلاة والسلام وفتح الله على يديه وسأت إن شاء الله بقيره الحديث نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبن العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لا أعطي أن هذه الراية ودى الرجل يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبح الناس ودوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو ان يعطاها فقال أين علي بن أبي طالب فقيل يا رسول الله هو يشتكي إليه